الذين استكبروا إن كن لكم تبع إن كن لكم تبع فلم تمضون عنا فهل تمضون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو غدا الله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من بحيس؟ وَقَالَ الشيطان لما قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ الله وعدكم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 بمصرخكم وما أنتم بمصرخه إني كفرت بما أشركتون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْعَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مِن رَبِّهِمْ تَحِيَّةٌ فِيهَا سَنَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء